وقد خاب من دساها كذبت سمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فذندم عليهم ربهم بهم فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا